هو الذي جعلكم خلائف فِي الأرض فمن كفر عَلَيْهِ كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا قسارا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 بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أنت زولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إن فهو كان حليما غفورا فأرسلوا بالله جهده ايمانهم لان جاءهم نذير ليكون اهدا من احدى الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا